وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وقوى به بعد الضعف والقلة والدلة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عينٌ بنظر ووعت أذنٌ بخبر وسلم تسليماً كثيراً أما بعد يا أمة الإسلام إن المتتبع لأحوال العالم الإسلامي فيما حولنا من دول الإسلام لا يكاد يجد دولة من دول الإسلام تخلو من طعنة من أعدائها ففي كل يوم لنا جرح يزداد بعاثا في الدم وفي كل ساعة ترى مقتولا من المسلمين أو ترى طفلاً جريحاً أو يتيماً أو مشرداً حتى بتنا عند كثير من الأمم قد نزعت الهيبة من قلوبهم منا وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال كلا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ثم قال عليه الصلاة والسلام ولينزعنا الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم أيها الإخوة الكرام إن من أعظم الأخلاق التي بعث الله تعالى جميع الأنبياء لتحقيقها وغرسها في شعوبهم إن من أعظم الأخلاق التي كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعمل على غرسها في أصحابه ويذم من لا يتصف بها إن من أعظم الأخلاق التي هي طريق إلى العزة وطريق إلى القيادة وطريق إلى الريادة وطريق إلى الظهور والعز إن من أعظم الأخلاق التي هي طريق لاستعادة الأمة لمجدها الذي تتغنى به في كل يوم حتى صرنا كما قال الأول ألهت بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمر بن الكلثومي إن من أعظم الأخلاق التي أنزلها الله تعالى في كتابه ومدح أصحابها وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغرسها في أصحابه بل الناس جميعا يقرون ويجمعون أنه خلق الرفيع إنه الشجاعة إنه الإقدام إنه الجرأة إنه جعل الجبن والخور تحت قدمك عندما تريد أن تستخذ قرارا إن ينبوع العزة هو الشجاعة إن ينبوع الكرامة هو الشجاعة إن سلم الصعود إلى القيادة هو الشجاعة لا ينبغي لأحد لا يتحلى بشجاعة أن يكون قائدا أو ظهيرا إن الذي يكون جبالا أو خوارا أو ذليلا لا يمكن أن يقود أمه ولا أن يرفع شأنها ولا أن يرفع راية من راية الإسلام أو حتى من غير راية الإسلام لا يمكن أن تسير في طريق النجاح إلا إذا كنت شجاعا قال الطرطوشي رحمه الله تعالى اعلم أن كل كريمة تكسب إنما تكسب بطريق الشجاعة والقوة وأن الجبان لا يمكن أن يحصل على كريم أبدا ولذلك أيها المسلمون كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه دائما على الشجاعة وهو عليه الصلاة والسلام الذي يتولاها ويقوم بها يقول أنس رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحدا أجود من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا رأيت أحدا أشجع ولا أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وعند الطارق طني عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا اشتد البأس استقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله ولقد رأيتنا يوم بدر لو ما يوم أقبل إلينا المشركون نلوذ خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أقربنا إلى عدونا وقال أنس رضي الله تعالى عنه سمع أهل المدينة ليلة من الليالي صيحة عظيمة سمعوا سيحة عظيمة فازع لها الناس قال فما كان الناس يخرجون من بيوتهم إلا وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادما من مكان الصيحة على فرس لأبي طلحة عري يعني الفرس من غير سرج قال على فرس لأبي طلحة عري وهو عليه الصلاة والسلام يشير لنا يقول لنا لم تراعوا لم تراعوا ذهب عليه الصلاة والسلام على أقرب فرس رقية ولم ينتظر عليه الصلاة والسلام ليشد السرج عليه وإنما كان شجاعا مقداما جريئا امتطى عليه الصلاة والسلام صهوة الفرس ومضى لأجل أن يقضي على ذاك العدو أو ذاك الذي يفضع الناس وكان عليه الصلاة والسلام يمدح أصحابه الشجعان ويقويهم ويؤيدهم ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمدحهم أن الشجاعة لا تعتمد على قوة بدن ولا على طول في الجسد ولا على صلابة في العظام وإنما شجاعتها هنا. الشجاعة أن يكون القلب شجاعا أن يكون القلب مقداما وكم من أقوام ترى أحدهم في جسم البغال وأحلام العصافير ولا يكاد أن يقدم ولا على قتر ربما حسوة تؤذيه أو تؤذي أهله ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يعلمون أن الشجاعة لا تعتمد على قوة جسد أو تعتمد على طول أو عرض إنما تعتمد على إقبار داخلي. البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه يراه الناس نحيلا قصيرا ربما حركته الريح ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هطور فلما حاطروا حديقة الموت التي تحصن فيها مسيلمة الكذاب مع أصحابه وصار مسيلمة مع أصحابه يرقون على الأكوار ويرمون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأولئك الكفار مسيلمة وأصحابه قد تحصنوا في هذه الأسوار ولا يستطيع الصحابة أن يصلوا إليهم سهامهم فإنهم وراء أسوار ووراء صخور فأقبل البراء بن مالك رضي الله عنه قال للصحابة وكان غير بديل وغير ضخم لكنه كان بطلا قال للصحابة ضعوني في ترف والترف هو الذي يحمله المقاتل ليتقي به ضربات السيوف. قال ضعوني في ترس واحملوني على رؤوس الرماح لو كان بدينا عظيما ما استطاعوا أن يحملوه قال ضعوني في ترس أقعد فيه مع سيفي وضعوا هذا الترس على رؤوس الرماح واحملوني على رؤوس الرماح وقربوني من الجدار فإني أكفث في داخل هذه الحديقة ويفتحه الله تعالى لكم فتعلوا ذلك وأقبل رضي الله تعالى عنه وحملوه وهو قاعد في هذا التر حتى قفز في داخل الحديقة وحده وجعل يقاتل حتى فتح الباب للمسلمين شجاعة ليس شرطا أن يكون جسدك عظيما عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه الأعمى الذي كان لا يرى ببصره لكنه يرى بقلبه لما كانوا في معركة القادسية قال للصحابة إني خارج معكم قالوا قد عذرك الله قال أخرج معكم فخرج معهم وهو كبيب البصر فلما وصلوا إلى موضع القتال قال لهم أعطوني الراية وهو لا يرى قال أعطوني الراية فسلموه الراية قالوا لمه قال إني رجل لا أرى فإذا فر الناس لم أعلم كيف أثر فأثبت إذا فر الناس وأنا أعمى لا كيف أفر يمينا أو يسارا فإني أفضل وأن أثبت حتى أكتل والراية ينبغي أن يكون حاملها ثابتا في موضع حتى يجتمع الناس إليه تسلموا إليه الراية فأقبل إلى الأرض يحفرها بيديه وهو أعمى حتى غرس قدميه في التراب ثم حمل الراية السوداء ولم يزل حاملا لها حتى فتح الله تعالى على المسلمين نجاعة. اذا كانت في القلب انطاقت بعد ذلك الى النجاح اطاعن خيلا من فوارثها الجهر وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر واشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت الا وفي نفسها امر تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الزعر وأقدمت إقدام الأبي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عنده وثرو لما أقبل النابغة الجعدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان سيدنا ومولانا عليه الصلاة والسلام محبا للشجاعة محبا لمن يفاخر بها لا محبا لمن يفاخر بنسبه وحسبه وإنما يفاخر بشجاعته وإقدامه فوقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينشد فكان مما قال تذكرت والذكرى تهيج على الفتى ومن عادة المحزون أن يتذكر فلما قرأت النبع بالنبع لم تكن على البعد في عيدانه أن تكسر سقيناهم كأسا سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا سقيناهم كأسا سقونا بمثلها إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا الشجاعة أيها المسلمون ليست خاصة فقط بالقسال والنزال الشجاعة في كل شيء التآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لابد أن يكون شجاعا المربي لأولاده لابد أن يكون شجاعا الناصح للناس المنبه لهم على أخطائهم كل شجاعا الذي يخطب على المنابر لابد أن يكون شجاعا الذي يتقدم ليصلي بالناس لابد أن يكون شجاعا الذي يبدي رأيه في مسأله لابد أن يكون شجاعا الذي يطالب بحثة لابد أن يكون شجاعا ولذلك مدح الله تعالى أنبياءه ورسله في كتابه مدحهم الله تعالى بالجرأة والإقدام والنضال والشجاعة ولم يمدح ربنا جل في علاه شجاعتهم في النزال والقتال بالسنان فقط وإنما مدحهم في كل في كل أحوالهم ولذلك ذكر ربنا جل وعلى يوسف عليه السلام وتغريه امرأة العزيز وهي تقول له هيت لك فيكون شجاعا جريئا ويصرح بعفته لم يقل أنا أحجل أنا أخاف أن تقتنني أخاف أن يتهموني لم يدع الأوهام ووسوسة الشيطان تسيطر عليه وإنما طرب بها عرض الحاط قال إني أخاف الله رب العالمين وقال إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفرح الظالمون وجعل يفر من بين يديها حتى لا يقع في الفاحشة ثم صار شجاعا لما قالت هي لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن لم يسكت يوسف فيخفض رأسه ويقول هذا بلاء وسأصبر كلا وإنما تكلم هي راودة عن نفسه شجاع جريء يدافع عن نفسه لم يكن خوارا نوح عليه السلام يصنع السفينة وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه لم يضع عينه على مثماره ومطرقته ويبدأ يقول حسبي الله ونعم الوكيل هذا بلاء وسأسكت لن أرد عليهم كلا وإنما كان شجاعا يلتفت إليهم ويقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أنتم تسخرون من مني أن أبني سفينة في الصحراء أنا أسخر منكم أنكم تعبدون أحجارا وأصناما لا تضر ولا تنفع تنحرون عندها زبائحكم وتنفقون لها أموالكم وتشكون إليها ضعفكم وكربتكم وعاجتكم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فتعلمون من يأتيه عذاب يخذه ويحل عليه عذاب مقيم شعيب عليه السلام كان شجاعا يمشي بين قومه يقول لهم لا تنكثوا المكيال والميزان إني أراكم بخير يعظ قومه بكل شجاعة وجرأة ما قال في نفسه كيف أمنعه من الربح في أموالهم لا أستطيع أن أتكلم معهم كلا وإنما كان شجاعا صالح يقول لقومه لقد أبلغتكم رسالة ربي بكل صراحة وجرأة لما لم يقبلوا منه قال الذي علي عملته لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين هود عليه السلام يقف أمام قومه بكل جرأة وشجاعة ويشير إلى أصنامهم ويقول إني أشهد الله واشهده أني بريء مما تشركون من دونه تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اعملوا ما تريدون أن تفعلوا. والسحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام لما هددهم فرعون بالقتل البشعة لم يقل أقتلكم لا وإنما جعل من خبثه يصف لهم طريقة القتل ليدخل إلى قلوبهم الوجل والفزع فيقول لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل أنت ستقتلنا قلت أقتلكم لا أراد أن يدخل أطلق إلى قلوبهم وجل وخوف أني سأطبع يدك وسأطبع رجلك وأعلقك في نخلة وأدعك تنزف حتى تموت وإذا بالأبطال الشجعات يقولون له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كاهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى وموسى عليه السلام لما قال له فرعون وإني لا أظنك يا يا موسى مسحورة فإذا بالجريء البطل الشجاع يدافع عن العقيدة والتوحيد ويقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا ترعون مسبورا الشجاعة أيها المسلمون شجاعة القلب والإقدام التي تدفع الإنسان إلى أن يقول الحق وأن يثبت عليه وسيدنا ومولانا عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الإمام الأحمد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول لخالد بن الوريد احرص على الموت توهب لك الحياة احرص على الموت توهب لك الحياة أيها المسلمون وعندما نقول الشجاعة لا يعني ذلك عدم التروي وعدم التعقل كلا بل الشجاعة تكون مقرونة بالعقل والحكمة لا يعني أن الإسلام عندما يستثار يغضب على من أمامه ويضربه ويقتله ويقول أنا شجاع كلا هذا تهور ولذلك كان سيدنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام يخرج إلى معركة بدر فيلبس الدرع حديد ثم يلبس فوقها درعا أخرى حديد أيضا هل هذا يعني أنه ليك شجاع وهو الذي يتقي به أصحابه ويلزون به وراءه عند القتال؟ وإنما كان عليه الصلاة والسلام كان شجاعا لكن مع الشجاع حكمه وعقل ولما كان صلوات ربي وسلامه عليه مهاجرا من مكة إلى المدينة لم يقف عليه الصلاة والسلام أمام هذه الجموع ويقول إني مهاجر ها, ها أنا بين أيديكم كلا وإنما هو شجاع وبطل ومع ذلك خطط لهذا عليه الصلاة والسلام ليس متهورا خطط لهذا ومضى إلى طريق جنوبي وهم يبحثون في الشمال ثم جلس عليه الصلاة والسلام مع صاحبه في الغار ثلاثة أيام وهذا كله شجاعة لكنها مقرونة بالحكمة وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها إذا أراد أن يغزو في الشمال جعل يسأل الناس عن طريق الجنوب وعن الماء الذي في الجنوب وعن الآبار ليظن الناس أنه سيذهب جنوبا ثم يمضي بهم شمالا إذا أراد غزوة ورى بغيرها لا يعني أنه جبان وإنما هو شجاع مع حكمة وتعقل لذلك قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه إنسان غضب غضبا شديدا واغتاب وكان قادرا على أن ينفذ غيظه بضرب أو قتل قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء وعمر رضي الله تعالى عنه لما كان في الحج وأقبل إليه رجل قال يا عمر وكان هو الخليفة في ذلك الحين هو أمير المؤمنين رضي الله عنه أقبل إليه رجل قال له يا عمر إن فلانا يقول لو قد مات عمر لوليت فلانا فإنما كانت ولاية أبي بكر فلته. فأراد عمر أن يصعد على مرتفع على منبر في الحج ويمنع مثل هذا الكلام فأقبل إليه بعض الصحابة قال له يا عمر إن مقامك في الحج يسمعه العربي والأعزمي والآفاقي والقريب وينقلون الكلام عنك وربما نقلوه على غير ما تريد ناس بسطة حضروا معنا ربما يفهمون قصدك على غير الصحيح فانتظر حتى ترجع إلى المدينة فإذا رجعت إلى المدينة كان الذي عندك هم أهم الحكمة والعلم فتكلمت بما تريد فقال له عمر صدقت ونصح وسكت لم يقل عمر أنا ما يهمني أحد الذي ما يعجبه الكلام سأقطع راسه أنا لا وإنما شجاعة لكن معها عقل وحكمة الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني فإذا هم اجتمع لنفس حرة نالت من العلياء كل مكان ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاع الشجعان إذا اجتمع الإنسان عقل استطاع أن يحصل به شجاعة وجرأة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتحلون بالشجاعة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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام إن من أعظم الأخلاق السيئة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله تعالى منها الجبن والخور فبالصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من دعائه الذي يكرره دائما أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن الجبن والكسل. وكان عليه الصلاة والسلام يحفظ ذلك أطعابة. ولذلك كانت العرب منذ القديم إذا رأوا رجلا جبانا ذموه أكثر مما يدمونه بغيره. ومن تأمر في كلام العلماء. وجد أنهم ذكروا طرقا يستطيع بها الإنسان أن يحصل الشجاعة أول ذلك أن تعلم أن الضر والنفع بيد ربنا جل في علاه يقول صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله تعالى عنهما واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسراء وربنا جل وعلا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إذا رسخت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر صرت شجاعا رسخ في قلبك أن الذي يقضي الأقدار ويوزع الأرزاق وربنا جل في علاه وأن الموت لا يكون معه إقدام أو خور إنما الموت كما قدره الله تعالى يقع أي يومي من الموت أثر يوم لا قدر أم يوم قدر يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر إذا قدر الله تعالى على المرء شيء وقع عليه ولو كنت في بروج مشيدة ومما يبعث في الإنسان الشجاعة القراءة في قصة الشجعان والمقبلين والأبطال ليس فقط الشجعان في القتال والنزال اقرأ يا أخي في الذين نجحوا في حياتهم وصار عنده شجاعة لينجح في تجارته عنده شجاعة ليخترع عنده شجاعة ليطلب العلم عنده إقدام عنده جرأة ومما يبعث على الشجاعة البعد عن الأوهام كثير من الأوهام التي نتوهمها تتدعون إلى الخور والجبن هي غير حقيقية. ولذلك تريد الإنسان ربما لو أراد أن يتخذ قرارا شجاعا في تجارة يبدأ يقول في نفسه قد لا يكون هذا الموقع غير مناسب وقد لا يأتي لي الزبائن وقد يحتال علي التجار وقد لا يدفعون إلي الأموال ويبدأ يسر السلبيات من سوء ظنه بالله. أحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى في تربيتك لأولادك كل شجاع. والأوهام والظنون السيئة اطرحها عنك كما قال الله جل وعلا إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوهم لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه للقتال وجعل الشيطان يوقع في قلوب المنافقين أن عددكم قليل وأن عدتكم ضعيفة وأن أعداءكم أقوى منكم وأنكم لم تستعدوا للقتال وجعل يلقي ذلك في قلوبهم أوهام غير حقيقية قال الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان خوفوا أولياء ولذلك أيها المسلمون الجبن والخور والهلأ هو من صفات المنافقين. يقول الله جل وعلا عن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم كل حدث يقع يقول هذا فيه موتي هذا فيه فقري هذا فيه كذا قال يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم أما المؤمنون فيعلمون أن الأمر كله لله أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم خصنا الأخلاق أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال لا يهدي ليحسنها الله اللهم واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن توحد أمتنا على قائد شجاع اللهم إنا نسألك توحد أمتنا على قائد شجاع يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة أمة الإسلام في كل مكان اللهم املأ قلوبهم شجاعة وإقداما واجعل لنا القيادة والريادة على الأمم يا حياء قيوم يا رب العالمين اللهم وحد أمتنا اللهم واجمع جملنا اللهم واذحر عنا عدونا أو من أرادنا بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم وإن نسألك لإخواننا في كل مكان أن توحد صفهم وأن ترفع عنهم كربهم وأن تكشف عنهم مصابهم اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر اللهم اجمع كلمة أهلنا وإخواننا في مصر اللهم, في مصر اللهم من أرادهم بسوء وتفريقة فكشف سرة وافضح أمره ورد كيده في نحره ورد كيده في نحره ورد كيده في نحره اللهم محك دماءهم واجمع كلمتهم اللهم اجعلهم على الخير يا قوي ويا عزيز اللهم انتصرهم فلن يخذلهم أحد اللهم انتصرهم فلن يخذلهم أحد اللهم كن معهم ووحد صفهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اكن لي المجاهدين في سوريا اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم واجمع كلمتهم رميهم اللهم يثر وصول المال والسلاح اليهم يا حي يا قيوم اللهم رحمعك بهم اللهم ألنا عجائب قدرتك في عدوهم اللهم من دعم بشار بسلاح أو بمال أو برأي أو بمؤتمر أو بملتقى فألنا فيهم عجائب قدرتك ألنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج إخواننا المستضعفين منهم سالمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم وإنا نسألك لأهلنا في كل مكان أن تكون معهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة في عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب